يكذبوه فإنهم لا محبو إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن رواه من المرسلين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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ فَكَانَ مِنَ الْغَارِقِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ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 يهم لا يغولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطف البنات على البليل